شارك في هذا العمل كل من الفنان مصطفى الخطيب والفنان أحمد الكيلاني والتوزيع الموسيقي عبد الرحمن صبار تم التسجيل في ستوديو سكايتونز للإنتاج الصوتي فلسطين تول كيركي كل شركة مصدر كسيت وقاس يوسيق Shot. اربي <تصفيق> والسعد <تصفيق> صن بلب النداء من غام بالأخر حدا رمز الكرامى. تسجيل في استديوس كايتونز للإنتاج الصوتي، فلسطين، تول كريم.